عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآ يَضِْبونَ في الْرضَ بتَغونَ مِن فَقْل اللَّهِ وَآ خَرونَ يقاتِلون فيِي سَبيل للل فَقْرأُ م تَ يَسَّرَمِن وَأَقمُ الصَّلااتَ وَآ تُزَّكاتَ وَأَقض اللهَّه قَرربًا